الديك الذكي خرج الديك مع اولاده الصغار للبحث عن طعام فرح الصغار كثيرا لانهم بصحبه والدهم لا لا لا لا لا بين اولاده قائلا يا اولادي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 خوفا من صياح الديك منبها صاحبه لوجود خطر ما فظل مختبئا ينتظر الفرصه المناسبه وبينما كان الديك واولاده منهمكين بالبحث عن الطعام نابشين الارض باظافرهم ابتعد احد الاولاد عن اخوته وابيه دون ان ينتبه ظل يبتعد ويبتعد حتى اقترب من الشجره التي يختبئ خلفها الثعلب فانقض الثعلب عليه ماسك الايام بفمه وبدا الصوص الصغير بالصراخ <تصفيق> سمع الديك صراخ الفرخ الصغير وركض مسرعا نحو مصدر الصوت انقلب الثعلب على ظهره مسرعا ومتظاهرا بالموت والصوص الصغير لا يزال بين فكيه اقترب الديك بحذر منه قائلا لم اكن اعلم ان الثعلب تموت وفمها مغلق انا اعلم انها تموت وفمها مفتوح وما ان سمع الثعلب ما قاله الديك حتى فتح فمه على مصراعيه حينها سقط الصوت الصغير من فمه وركض هاربين من امامه والديك يصيح باعلى صوته منبها صاحبا وما كان امام الثعلب الغبي الا الفرار والهرب قبل ان ياتي صاحب الديك والبنادقيه تلمع بين يديه وعندما اصبح الديك وفراخه بامان صاحت الفراخ الصغيره شكرا يا شكرا اما الصوص <تصفيق> الذي ابتعد عن ابيه واخوته اعتذر قائلا <تصفيق> سعد الديك بكلام ابنه الصغير وكان مسرورا اكثر بانه لقن الثعلب درسا وحرمه من محاوله المكر والخداع معه مره ثانيه